إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات نهاب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحدا